يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك من الله ربكم له الملك 129. <تصرفون> إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا آذرة وذر أخرى 119. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 110. إنه عليم بذات الصدور 111. وإذا مس الإنسان ظر دعا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 قبل وجعل لله أنذارا ليضل عن سبيله قلت متتعب بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار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 إنما يتذكرون الألفاب قل يا عباد الذين آمنوا تتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى يُعَذِّبُونَ لَا يُجِرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ